وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ غُلُدْ لَكُم عَلَىٰ مَن يَكفُلُ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 تاسينين في اهل مدين نسم ما جئت على قدري يا موسى واستنعتك لنفسي اذ هب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعلّه يتذكر او يخشى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَاتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ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 رَبّنَ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى